دَرَكَ مَا لِيُنْ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ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 انَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذًا تَلْقَى الْأَعْيُنُ وَالْأَبْصَارُ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِيهِنَّ وَإِذَا رأوهم قالوا إن هؤلاء إِلَٰ رَبِّنَا وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ إِنْ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يفعلون